Then.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 ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم, لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها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 من الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا, هدى ولا كتاب منير فأنيعط فيه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة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 فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ مِنَ السَّمَاءِ ثُمَّ الْيُقْطَعُ ثُمَّ الْيُقْطَعُ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يَذْهَبُ النَّكِيدُ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يَذْهَبُ مَا يغير وَكَذَلِكَ انزلناه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 الَمْ تر أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ والدواب وَالرِّيحُ وَالسَّحَابُ وَالْجِبَالُ بَاسِقَاتٌ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 العقيق ولكل أمة جعلنا مسك الذكر اسم الله على ما رزقهم على ما رزقهم من بنية الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر قم فيها خير، فاذكر اسم الله عليها صفا، فإذا, فإذا وجبت جنوبها، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك لكم لعلكم تشكرون.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 وخوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت, لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد, ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصر الله إن الله لقوي عزيز الذين إنك كنّهم في الأرض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الأمور وإِن كذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم نوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت لي ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكاين من قريه النجلكناها وهي ظالمه فهي خاوية, فهي خاويه على عروشها وبئر معطله وبئر معطله وقصر مشيد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 ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون وكاني من قريه امليت لها وهي ظالمه ثم اخذتها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 تصبح الأرض مخضرة إِنَّ الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وَإِنَّ الله لهو الغني الحميد أَلَمْ تر أَنَّ الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرعوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم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 واذا تتلى عليهم اياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم اياتنا قل افانبئكم بشر من ذلكم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 هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سناكم المسلمين من قبل وفي هذا, وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا